السموات والأرض واختلاف في الليل والنهار لآيات لآيات لئل الألباب الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبهم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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا عنهم لا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جناتا تجري الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يورونك تقلب الذين كفروا في البلاد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 الدين فِيهَا نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليك وما خاشعين خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجورهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون.